وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروى مشى حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه هذه القضية وهي السعي بين الركنين أي الميلين أو الرمل أو الهرولة تعبير عنها السعي يقول هنا في حديث جابر وأشرنا بأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أعلم الناس بصفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمسك بزمام ناقة رسول الله أثناء الحج قال حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج سعى ماشيا فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى يعني كان يمشي مشيا عادي بدأ بالصفا ووقف عليه وكبر الله وسبح ودع الله ثم نزل يمشي مشيا عادي حتى إذا جاء إلى بطن الوادي وكان بين الصفا والمروة واد يأتي معترضا بجانب المسجد الحرام ويخرج من ورائه وينزل إلى جهة أبي قبيس وكان شارعا وطريقا ووادي معروف وإلى عهد قريب السيل يأتي منه ويدخل في الحرم تعلمون هذا ولا لا بطن الوادي هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء أوله من جهة الصفاء وبدأ يمشي في انحدار في الوادي لا يبقى على مشته العادية يسرع ويظل مسرعا حتى يقطع الوادي ويطلع الى الجانب الثاني فيمشي المشي العادي الى المروة واذا جاء راجعا من المروه ووصل الى حافة الوادي من جهتها ونزل في بطن الوادي اسرع حتى يأتي الى الجانب الثاني وقال في هذا اسعوا فان امكم هاجر قد سعت وهنا يتساءل بعض الناس لماذا هذا السعيد لقد تقدم لنا في الرمل في الطواف في الأشواط الثلاث سبب ذلك ألا وهو أن المشركين كانوا ينظرون على رؤوس الجبال ماذا سيفعل المسلمون وجاء الشيطان ودبر مكيدته وقال لو بلتم عليهم ميلة رجل واحد لقتلتموهم واسترحتم منهم اي في عمرة القضية سنة سبع قبل ان تفتح مكة فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه اروهم منكم اليوم قوة وامرهم بالرمل لانه صورة النشاط فانعكست المسألة على المشركين وقالوا والله ليس بهم ضعف وليس بهم مرض والله لكانهم الجن وليسوا بالانس فاحكموا عن المكيده وسلم المسلمون هنا في السعي لماذا في بطن الوادي نسعى وبقيه الشوط نمشي مشيا عاديا يقولون لان هاجر وهي التي كانت في بداية السعي وعنها انشئ هذا وشرع ذلك لما ترقت على الصفا كانت ترى ولدها ببطن الوادي عند حطام البيت لكنها لما توجهت الى المروه ونزلت في بطن الوادي لم تعد ترى ولدها لانها في منخفض عنه والنظر له مستوى فاسرعت في بطن الوادي حتى جاءت الى الحافة الثانية وصارت في مرتفع محاذيا لولدها فرأته فمشت مشيا عاديا وهكذا في كل مرة إذا كانت في حافة الوادي تراه تمشي مشيا عادية وإذا انصبت قدماها في بطن الوادي وانخفضت عنه وغاب عنها طفلها أسرعت حتى ترتفع لترى ولدها تطمئن عليه وهكذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم السنة وهنا يقال هاجر لها مئات وآلاف السنين ونحن اليوم نسعى وليس هناك إسماعيل لنا ولا طفل نخشى عليه لماذا نجري يقال كما قيل رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وكما سئل عمر كنا نرى المشركين في الرمل في الطواف فألم الرمل اليوم وليس هناك مشركون ولا أعداء قال نعم رمل النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة اي ان سبب الرمل كان في سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة وحجه الوداء سنة عشر من الهجرة طاف صلى الله عليه وسلم ورمل بينما لم يكن هناك عدو ولا مشرك ومكة اسلاميه وعليها امير للرسول صلى الله عليه وسلم فكانت سنة تسجل هذا الحدث كل من يأتي بعد ذلك ويرمل في الطواف يرى لوحة في مخيلته تعيد اليه عجلة التاريخ انظر ماذا لقي سلفنا في معاناتهم مع المشركين وحفاظهم على الاسلام وهكذا بين الصفا والمروه ترمل في هذا المكان وتسعى وتجري لتتذكر موقف تلك المرأة التي سجلت قوة اليقين بالله وقوة الاعتماد على الله ليكون لك درس في حياتك لتنقي قلبك من شوائب العلاقة بالمخلوق وتتوجه من جديد في نسكك بالخالق سبحانه وترجع الى بلدك قوي اليقين بالله شديد التوكل على الله وهكذا نحييها سنة كلما جاءت المناسبة وتظل دائما كما طالما بقي حج وعمره وطالما بقي طائف وسائن بين الزطى والمره وبالله تعالى التوفيق